من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السما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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره.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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع وَالْأَفْئِدَةَ والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا ضَلَلْنَا ضللنا في الأرض لَفِي لفي خلق جديد بل هم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 ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موطنون ولو شئنا لأتينا كل نفس أداها ولكن حق القول مني ولكن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 فما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون وَمَعَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً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 فما أواهم الناس كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها, أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذابا. قَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِينَ أَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ مِرْيَةً مِنَ الْلِّقَاءِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إسرائيل وجعل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 في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا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 أعرض عنهم فأعرض عنهم واتضر إنهم.